بسم الله الرحمن الرحيم ألف لهم تلك آيات كتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلني لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إن يعيت أحد عشر كبير والشمس والقمر وعيتهم لي ساجدين قال يا ابني لا تقصص إياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وَكَذَٰلِكَ نُرِي هَٰذِهِ تَبْيِيكَ رَبُّكَ وَمَا يُعَلِّمُكَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ويتم نمته عليك وعلى أن يكون بك مائة مغلاة أبويك من قب نو إبراهيم وإسحاق. يا ربك عليم الحكيم <تصفيق> لقد يئسني وانظروا اخوتي في انيات النسر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 وتلو يوم السبع وطرحونه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحي وَلَقَائِلٌ مِنْهُمْ نَأْتِقْتُلُونَ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ, وألقوه فِي الْجُبِّ وَأَلْقَى الْجُبُّهُ عَلَيْهِ مِنَ الطِّينِ وَجَاءَتْ سَفِينَةٌ فَأَنْجَتْهُ وَهُوَ فِي الْمَدْغَأِ وَجَاءَ الْمَلَأُ مِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ بَعْدِهِ أَذُ يَا أَبَانَ لَكَ لَمَا تَمَنَّى عَلَيَّ يُوسُفُ وَإِنَّهُ لَنَا ناصِحُ أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب وإنا له لحافظون قال إن يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذهب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسروا فلما ذنبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشرون. وجاء أباه عيشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا قالوا يا أبانا ذهبنا نستبق وتركنا وتركنا يوسف عند نتاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وَجَاءُوا عَلَى قْمِيصِي بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَنْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًا فَصَبِرٌ جَمِيلٌ اللهم اطلب المستعان علينا تصيب وجاءت سياره فافسلوها رادهم فاذلادا وهو قال يا ابو فأذل هذا الوفوق قال يا مبشى هذا غلاب وأسره برا والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخش دارهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي متويه عسى أكرمي متويه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذينا عليك ما كانوا ليون صفا في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن. أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه، وكذلك نجز المحسنين. وروا عودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي تلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وَهَمَّ بِهَا لَوْنَا أَرْعَابُ وَهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِ فَعَلُهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبقوا الباب وقدت قريصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأملك سوء إلا أي شماعه عذاب أليم قال هي عودتني عن نفسي وشهده شهد شاهد من أهلها إن كان قريصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَنَنَا رَأَى الْقَمِير صُغُ قَدْ مِنْذُ بُرْ قَالَ إِنَّنَا مِن كَيْدِكُمْ إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيم يا روح سوف اروان هذه والسنفيري لمن بك كنت من الخاطئ وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حب إِنَّا لَنَرَاهَا فِي وَلَا عَلٍّ فَلَمَّا سَمِعْتَ بِمَكْرِ كُنَّا أَنْصَلَتْ إِلَيْهِمْ وَاعْتَدَتْنَا غُنْمًا مُتَّكَأًا وَآتًا وَأَنْتَ تَكُنْ لَوَاحِدَةٍ مِنْهُمْ سكينا وقالت وقالت تخرج عليك فلان وعينه وأكبرنه منه وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا الا ربنا كن كريم أَ نَثْبَتَ لَكُمْ الَّذِي لُمْتُمْ نَدِي فِي وَلَقَدْ أَوْتُوا عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ صابري قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فإن لما تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهدين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما وأول آيات ليسجن حتى حين ودخل معه السجن فتين ودخل معه السجن فتين يقول أحدهما إني أرى عصر خمر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 قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طُعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مني ربي إني ترست ملة قوم الله يؤمنون بالله وكم بالآخرة هم كافرون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 وله إلا أسماء أن سميتواها أنتم وأباؤكم سميتواها أنتم وأباؤ بها من سلطان إن الحكم إلا لله أما حلا تعبدوا إلا أيام ذلك الدين القديم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أن ما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه غضي الأمر الذي فيه تسفتيان وقال للذي ظن أن أنه ناج منه مذكرني عند ربك بأنساه أنساه الشيطان ذكر ربي فلبت في السجن بعسلين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سنان يأكلهم لسبع نجاف وسبع وسبع سنبلات خضي وأخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤيا يا ايلكونتم الرؤيا تعبر قالوا اذات احلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهم وذكر بعض أمم أنا ما أنبئكم بتأويله فأرسلوا. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرة سبابا يأكله يأكلهن سبون إجاف وسبعس بنات خبع وأخوا يا إبسات لعلي لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون وان تزرعون سبع سنين ذعبا فما حصدتم فدغوا تماما حصدتم فدغوا فيصم برجيه الا قليلا مما تاكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد ريكم لما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحصدون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غراث وفي وفيه وقال الملك أتوني به فلما جاء أخر رسول قال لو جاء إلى ربك فسأله ماذا لسوا اسالهما بالنسوة اللاتي قبضن ايديهن ان ربي بكيدهن عديم او الا ما خطبكم ادرا فعن نفسه قلنا حاش لله قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء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 ذَا النَّدَاكَ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَخْفَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وما أبرئ نفسي إلا لنفس لن لأن نارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أَلَجْعَلْنِي عَلَى خَذَائِنِ الْأَرْضِ أَمْ حَبِيبٍ مَدِيدٍ وَقَدَّرْنَا إِنَّ كَمَكَنَ آلَ يُوسُفَ بِالْعُضْيَةِ تَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نصيب برحمتنا من نساء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء أخ وتوسف فدخلوا عليه فغضبهم وهم لفوا كرو ولم ما جهزهم بجهاز قال أتوني بأخلكم. من أبيكم ألا ترون ألا تعون أني يؤوف الكيل وأنا خير المنزدين فإن لم تعتوني به فلا كيل لكم أندي ولا تقربوا قالوا سنوهد عنه أباه وإنا لتاعدون وقال لفتية يجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون مائبا قلبوا إلى آلهم لعلهم يرجعون لَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا عَمَّ يَعْمَلُ هَٰذِهِ الْقَيْنُوتُ فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخَانَا مَسْتًا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظًا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيكم من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا إلينا ونمير ونمير ألانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أنسلهم معكم حتى تؤتون مسقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقعوا علي يا بني لا تدخلوا من باب واحد وقعوا علي يا بني وادخلوا من أبواب متفعقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولم يدخلون من حيث أمرهم أمرهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا لا حاجة في نفس أقوب قضاءها وإنه لدو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم, ثم مُؤَذِّنٌ مؤذن ثم أذن مؤذن قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن زاء به حمل بعير وأنا به زعير قالوا تَعْلَمُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئنا لِنُفسِدَ في الأرض وما كنّا سارِقين قَالوا فَمَا جَزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه منوجد في رحلتي فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يَأْتِيَكُمْ مَا تُحِبُّونَ وَمَنْ يُشَاقِقْكُمْ فِي الدِّينِ فَسَيُقَاتِلُهُ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ قالوا إن يسرق قد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أن كنتم سرا مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ, فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالبون فَلَمَّا ضَيَّأْسُوا مِن غَلَبَةٍ هِيَ قَالَ لَكَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَمْ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبِلُ مَا فَرَّدْتُمْ فِي يُوْسُفِ فَلَنْ أَبَى وَحَلْ أَوْضَحَتْنَا يَأْذَنَ لِيَ أَبِيَا أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَامَةِ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك شرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا وإنا لصادقون أَلَبَنْتَ وَلَتْنَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيض طعناه من الحزن فهو كبير قالوا تَلْوَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَاضًّ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُرُ بَفِي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوحِ اللَّهِ إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما السنا وأهل نبضه وجناء.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 أَوَلَمْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَئِنْ كَانَ أَنْتَ يُوسُفُ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وغالو تالله لقد أنترك الله علينا وإنكم منها لخاطئين قال لأنت فيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص جدا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبوهم إني لأجد لولا إن لا أجدني حيوس فلو لا أن تفنده قالوا تلاه إم فيه ظلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قالوا إذا ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كن خاطئ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا ولا يؤمنوا فآوها إليه أبويه وقال وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفعا ابويها على العروش وخروده فسد عن وقعا على ابتي هذا تاويل رؤيا يا من وقعا على ابتي هذا تاويل رؤيا يا يمن وَبِلُقَدْ جَعَلَهُ رَبِّي حَقَّهُ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ أَخَاجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِينَ مِنْ بَعْدِ أَنْ زَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ان ربي لطف كل ما يشاء انه هو العليم الحكيم ربي قد اتيتني من المنكوال لم تني تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا وأمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم غامضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركوا أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم أو تأتيهم الساعة بغفة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن استبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَيْ يُرْحَى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كيف كان عاقبة الذين قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسول وضنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصص ما بغت لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون